طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى ثواب الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت 112. إِنَّ المتقين في مقام أَمِينٍ 113. في جنات وعيون 114. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 115. كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم أظلم من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يستغناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقل إنهم مرتقبون